نعبد وهياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين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 كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين قلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويل عَذِذِلّ لِلْمُكَذِّبِينَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ وَإِنْ يُؤْمِنُوا هُمْ لَمُكَذِّبُونَ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بعده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 صراط الذين أنعمت عليهم غير المغطوب عليهم ولا الضالين آمين أرايت الذي يكذب بالدين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 الماعون الله أكبر الله